وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِمَن تَدَّعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَلَن نُّؤْمِنَ وَلَن نُّقَاتِلَ وَقَالَ مُوسَى وليدع ربه. إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَنكُمْ أَوْ أَن يظهر في الأرض وَقَالَ مُوسَى إني ثُ ب وَمكِي وَّكُ مِن كُم تَكَ فِرِلَ مِن بِيَم مِنْإِسَذ وَقَا رَل مُؤمِ مِنْ آمل تِزعلَ فُ مََهُ أَتَبُ طُلونَ pou to lounaòdu lèl eny pouna ranpi anm ou anòjan pou pil veèti mi an bi koò i yè pouèdi ben pa la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 عَوْمَا أُبِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ بِاللَّا تَبِيلًا وَشَادٍ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافَ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَادِ اتلدت بقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله مريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التنال تَامُدِ لِينَ مَا دُمْ مِنَ اللهِ مِن نِعَمٍ قُمْ